بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروى فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادقه وإن الدين لواقع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 صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين هذه سوره الذريات وهذه السورة افتتح الله سبحانه وتعالى بهذه الأقسام أي الأيمان صابرة منه سبحانه وتعالى مع أنه سبحانه وتعالى هو الصادق الذي لا يتطرق شك إلى خبره سبحانه وتعالى ومن أصدق من الله قيل قل صدق الله تبع ملة إبراهيم ومع هذا أقسم سبحانه وتعالى لهذه المخلوقات العظيمة على ما يذكره من الخبر والقسم أو اليمين هو تأكيد أمر بذكر معظم تأكيد أمر بذكر معظم والله جل وعلا يقسم من خلقه بما شاء وهو لا يقسم إلا بشيء له أهمية وفيه عبرة فقد أقسم سبحانه وتعالى في هذا القرآن بعده أشياء في مواضع مختلفة وهذه الأشياء فيها عبر وفيها أسرار عظيمة وهذا الفن من القرآن أو هذا القسم من القرآن سمى بأقسام القرآن وقد جمعها ابن القيم رحمه الله في كتاب سماه التبيان في أقسام القرآن وهو كتاب نفيس ومطبوع ومتداول أما المخلوق فإنه لا يقسم أو لا يحلف إلا بالله عز وجل قال صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم من كان خالفا فليحلف بالله او اليصلت. قال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك فالحلف بغير الله شرك لكنه شرك اصغر ومن الشرك في الالفاظ شرك اصغر إلا إذا نوى تعظيم المخلوق به كما يعظم الله إنه يكون شركا أكبر فالذين يحلفون بالأصنام والمعبودات هذا الشرك لأنهم يعتقدون تعظيمها أما من حلف بغير الله لا يعتقد تعظيمه مثل ما يعظم الله فهذا نوع من الشرك لكنه شرك أصدر قال تعالى والزاريات ذروا هذه واو القسم لأن حروف القسم ثلاثة الواو والباء والتاء الواو مثل ما هنا والزاريات والله والباء مثل بالله أقسم بالله بالله أعطني كذا هذا قسم بالله أعطني كذا وكذا هذا قسم والتاء كما قال تعالى تالله لتسألن عما كنتم تعملون وحروف القسم تجر ما بعدها هي من الخوافض تجر ما بعدها فلهذا يأتي ما بعدها مكسورا والزاريات زاريات هي الرياح سميت بالزاريات لأنها تذر التراب زاريات زروا تأكيد تأكيد للزاريات ولان في ذروها نوع من اللطافه والحكمه زاريات ذروا فالحاملات وقرا فهل العاطفة يعطوف على ما قبلها فالحاملات وقرا وهي السحاب السحاب سميت حاملات لأنها تحمل الماء لأنها تحمل الماء وتسير به إلى حيث أمرها الله سبحانه وتعالى وهو الذي يرسل الرياح حتى إلى أقل السحاب ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فيتحمل الماء بإذن الله وقرا أي ثقلا لغزارة المياه التي فيها ولهذا تفيض منها الأودية الكبار وتمتلئ منها مخازن الأرض وقد يغرق الله بها يغرق الله بها أمما من البشر فهي تحمل ماءا قذيرا وقرا يعني ثقيلا حاملات وقرا فالجاريات يسرى الجاريات طيلة هي السفن في البحار ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام الجواري وهي السفن والمراكب البحرية التي تسير على عباب الماء استيرها الرياح على عباب الماء وتحمل الأشقال او تسير بالوقود كالحال الان حتى الان فيها شيء ذوات اشرعه تسيرها الرياح واشياء تسير بالوقود وهذا من ايات الله سبحانه وتعالى كيف الماء الرقيق تسير فوق هذه المراكب والبواخر الهائلة ولا تغرق يحملها الماء هذا من قدرة الله سبحانه وتعالى ولهذا أقسم الله جل وعلا بها لأنها تدل على قدرته سبحانه وتعالى يسراً أنها تسير سهلة السير ليس فيها صعوبة التسير سيرا متيسرا سهلا لا يحس به الإنسان إلا إذا أراد الله إلا إذا أراد الله بها شيئا فإنها تأتيها الأمواج والعواصف تغرأ حتى ولو كانت مراكب ضخمة تغرق لأن الله جل وعلا لا يعجزه شيء وقيل المراد بالجاريات يسرا الكواكب فلا اقسم بالكنس الجواري الكنس الكواكب لأن الكواكب ايضا تجري في أفلاكها منتظمة يجري في أفلاكها منتظمة وبدقة متناهية لا يحصل فيها خلل ولا اضطراب فهذا من آيات الله سبحانه وتعالى الجاريات يسرا فالمقسمات أمر مقسمات هي الملائكة لأنها تقسم أوامر الله جل وعلا في خلقه فهي تحمل اوامر الله وتنفذها في الخلق وفي الكون بما أمرها الله سبحانه وتعالى وانظر الى هذا النسق في هذه الآيات العظيمه اولا الرياح لأنها هي التي تل الأرض، ثم فوق الرياح السحاب، ثم فوق السحاب الكواكب على القول بأن المراد بالجاريات يسرا من الكواكب فهي فوق السحاب، ثم الملائكة لأن فوق فوق الكواكب. هذا نسق عجيب في هذه الآيات المقسمات أمر وين جواب القسم؟ وين المقسم عليه؟ إنما توعدون لصادق، وإنا الدين لواقع هذا هو المقسم عليه، وهو جواب القسم. إنما توعدون من البعث والنشور والجزاء والحساب لواقع لا بد من وقوعه وعد الله لا يخلف الله وعده إنما توعدون لواقع في وقته الذي حدده الله له لا يتقدم ولا, ولا يتاخر اذا جاء ميعاده وقع إنما توعدون لواقع وإن الدين وهو الحساب المراد بالدين هنا الحساب يقال دانه إذا حاسبه فهو مدين يعني محاسب أرأيت الذي يكذب بالدين ما هو الدين؟ الحساب كذب بالحساب فهو يوم الدين مالك يوم الدين يوم الدين يعني يوم الحساب الحساب والجزاء على الاعمال فالبعث والنشور واقع لا محاله والحساب واقع لا محاله لان هو النتيجه النتيجه من هذه الحياه في الدنيا هي الحساب في الاخره ما لسنا مهملين كل يسرح ويمرح ويفعل ما يشاء يكفر أو يؤمن وتنتهي المسألة لا النتيجة تنتظر في وقتها هو الحساب والجزاء على هذه الأعمال التي صدرت منا في هذه الدنيا لماذا أقسم سبحان هذه الأقسام مع أنه الصادق جل وعلا للرد على المكذبين بالبعث والنشور الذين يكذبون به ويستفطئونه يستفطئونه ويتحدون ويقولون عجل عجل لنا هل يتقول رب وقالوا ربنا عجل لنا قطنا أي نصيبنا من العذاب قبل قبل يوم الحساب هذا تحدي لله سبحانه وتعالى تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم يعني بلغ البشر الى هذه المنزله والعياذ بالله تحدى ربه ويعجز ربه هذا هو الإنسان ثم قال جل وعلا والسماء هذا قسم رابع والسماء ذات الحبك أي الجمال الحبك أي الجمال فيها المدارج الجميلة والحبك هو التدرجات التي تكون في على سطح الماء أو على الرمل إذا جاءته الريح يتجعد يتجعد يكون حبك جميلة تعجب الناظر إليها هذا هو معنى السماء ذات الحبك أي ذات الجمال التجعد الذي يشبه تجعد المياه والرمال إذا درجت عليها الرياح والسماء ذات الحبك اي الجمال انكم ايها الكفار لفي قول مختلف في حق الرسول صلى الله عليه وسلم لما كذبوه اختلفوا ماذا ماذا يسمونه أحد احدهم يقول انه كذاب واحد يقول إنه ساحر واحد يقول إنه مجنون اختلف تقوالهم في الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على كذبهم لأنهم لو كانوا صادقين ما اختلفت تقوالهم كل واحد يتخرص ويصف الرسول بوصف هذا يقول كذاب وهذا يقول مجنون وهذا يقول معلم علمه, علمه أحد بني إسرائيل ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر إنه يتلقى هذا القرآن من بشر من بني إسرائيل يعلمه يعلمه هذا القران وليس هو من عند الله سبحانه وتعالى مجنون ما عنده عقل الى اخر ما يقولون فهذا من اضطرابهم وهكذا اهل الشر واهل الكذب لا يتفقون كل له قول اما اهل الحق فانهم يتفقون ويكون قولهم واحدا إنكم لفي قول مختلف في الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا تسمونه إنكم لفي قول مختلف وهذا دليل على بطلان قولكم لو كان صحيحا لم يختلف افلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فالقرآن يصدق بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا ولا يختلف أبدا ولا يتناقض وكذلك أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تختلف ولا تتناقض أبدا لأنها حق والحق لا يختلف أما أقوال الكفار فإنها مختلفة لأنها باطلة إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه أي يصد يصد عنه أي بسببه من أفك من افتك فاختلافهما ذا لشكمة من أجل أن الله يبتلي من أجل أن الله يبتلي الناس فمنهم من يصدق قول الكفار ويهلك ومنهم من يكذبه ويتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فينجو هذه الحكمة الابتلاء والامتحان تمييز المؤمن من المنافق من الكافر يوفك عنه من وفك أن يضل بسببه ويهلك بسببه من افتتن وصدقه واتبع هذه هي الحكمة في حصول هذا الشيء ولو شاء ربك ما فعله لكن الله اجراه للابتلاء والامتحان للعباد وهكذا الشر الآن والشائعات والافتراءات تجد لها زبائن من الناس صدقونها ويتابعونها هذا مطرد في العباد تجد الشائعات والأكاذيب والافتراءات تجد لها زبائن كثيرة من الناس يؤفك عنه من أفك وتجد من يكذبها وينكرها قليلا من الناس يبتل والامتحان ثم إنه سبحانه وتعالى توعدهم على هذا قتل الخراسون قتل اي لعن الخراسون اي الكذابون وهم هؤلاء خراسون بدليل انهم مختلفين لو كان ما عندهم الا خرس لو كان عندهم حق ما اختلفوا فهذا كلهم من باب الخرص والتخمين من باب الخرس والتخمين قتل الخراسون أي لعن الكذابون الذين هم في غمرة غمرة الجهل والضلال يغمرهم الجهل والضلال حتى لا يخرجون منه والعياذ بالله ساهون عن الحق ساهون عن الحق لا يفكرون في الحق ولا يسألون عن الحق لأن الجهل والضلال غمرهم واغفلهم حتى لا يسأل عن حق أو يطلب برهانا غرقوا في الفتن والعياذ بالله في غمرة في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين سألون أيان يوم دين يعني متى تقوم الساعة سألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو يسالك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرى إلى ربك منتهاها لا يعلم قيام الساعة إلا الله لا يعلمه لا جبريل ولا محمد صلى الله عليه وسلم ولا أي بشر من الملائكة أو من الأنبياء أو من غيرهم هذا مما اختص الله جل وعلا بعلمه وليس لنا مصلحة في السؤال عنه ولا معرفته وإنما علينا العمل والاستعداد هذا الذي علينا أما متى يحصل هذا ما لنا في مصلح يحصل الآن أو غدا أو بعد غد أو بعد مدة هذا ما لنا في مصلح لذلك هم يسألون من باب التحدي والتكذيب باب التحدي والتكذيب وهكذا من ترك الحق ابتلاه الله بالباطل فبدل أنهم يسألون عن الخير وعن العلم وعن ما ينفعهم يسألون مثل هذه الأسئلة متى الساعة متى قيام الساعة هذا سؤال لا لا فائدة من ورائه يسألون أيام أي متى يوم الدين اي يوم الشساب ولا يسألون عن العمل والاستعداد وكيف يستعدون وكيف يواجهون هذا اليوم ما يسألون عن هذا يسألون متى يحصل هذا من العجائب في هذا الإنسان يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون إذا جاء يوم الحساب حينئذ ما يبقى إلا الجزاء ولو عرفت في ذاك الوقت ما, ي... ما تست... تستفيد شيئا لأنه فات الوقت فات الاوان ما بقي إلا النار والعياذ بالله يومهم على النار يفتنون أي يعذبون يعذبون بها كما يفتن الذهب بالنار فإذا أردت أن ترى صفاء الذهب فإنك تعرضه عن النار ليخرج ما فيه من زيف ويبقى الذهب الخالص هذا يسمى فتنه أي اختبار فهم يوم القيامة يعذبون بالنار ويصلون بها كما, كما يصلى الذهب والحديد والمواد في النار في الدنيا لأجل تخليصها من الشوائب تصفيتها يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم أي عذابكم فتنتكم أي عذابكم هذا الذي كنتم به تستعجلون في الدنيا تقولون لماذا لا يحصل الآن؟ ربنا عجلنا قطنا قبل يوم الحساب هذا هو الذي تستعجلونه الآن وقعتم فيه من غير استعداد ومن غير ومن غير تفكير فيه لا تأتيكم إلا بغتا. قل إنما علمها عند ربي لا يجليها الا هو ثم قال لا تعتيكم إلا بغته ما يدرون إلى ما تقوم الساعة ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون في الدنيا تسألون متى يحصل وبعضكم يقول عجلوا نشوف من باب التحدي والتكريب هذا الذي كنتم به تستعجلون هذا الذي كنتم به تستعجلون وفي الآية الأخرى أفسحر هذا ينون في الدنيا يقول هذا سحر كلام الرسول محمد هذا السحر وهل هو يقول يبي يحصل هذا من باب السحر والكهانة أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون تصلواها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون هذه جهنم الذي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون هذا الذي كنتم به تستعجلون ثم ذكر جزاء المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا واستعدوا لهذا اليوم استعدوا لهذا اليوم ماذا يكون جزاؤهم إن المتقين في جنات وعيون إن المتقين أهل التقوى في الدنيا والتقوى هي اتخاذ الوقاية من المحذور اتخاذ الوقاية من المحذور وتكون بطاعة الله ورسوله بفعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه رجاء لثوابه وخوفا من عقابه. هذه هي التقوى ثم يتقوى لأنها تقي من عذاب الله إن المتقين الذين اتقوا الله الدنيا واستعدوا لهذا اليوم في جنات أي جنة واحدة جنات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى في جنات جمع جنة والجنة هي البستان هي البستان الملتف بالأشجار والخضرة والنظرة الشائقة للابصار في جنات ومع الجنات عيون تجري من تحت الجنات يجتمع خضرة ومناظر جميلة ومياه تجري مياه تجري من تحتها انهار الجنه هذا غايه البهجه وغايه السرور وقره العين قارن بين هذا وبين الذين تصلاهم نار جهنم تصلاهم نار جهنم يحترقون فيها ويعودون كما كان لا يحيون فيها ولا يموتون دائما وابدا قارن بين هذا وهذا السبب ما هو؟ السبب في الدنيا أن هؤلاء كفروا بالله وهؤلاء آمنوا بالله هذا هو السبب هذا هو السبب في جنات وعيون جمع عين وهي الماء النابع الماء النابع يسمى بالعين العين اسم مشترك يطلق العين على عين الماء ويطلق العين على الذهب يقال له عين ويطلق العين على العين الباصره التي يبصر بها الإنسان فهي لفظ مشترك والمراد هنا الأول العين يعني الماء النابع من قراره ومصديه وهذه العيون لا تنظب ما مهمه العيون الدنيا تنضب تيبس وصير قاحله مثل ما تعلمون الآن من العيون التي تتغور وينقطع ماءها أما عيون الآخرة والجنة هذه لا تنضب ولا تنفد ابدا في جنات وكذلك جناتها لا تيبس ولا تموت مثل أشجار الدنيا ولا تنقطع مستمرة دائما وابدا ولا تستاج تعب سقي واصلاح مثل ما هو في الدنيا في جنات وعيون اخرين ما اتاهم ربهم فيه معنى حدهما اخرين ما اتاهم ربهم يعني في الجنة أنهم يرضون بما أعطاهم الله ويتلذذون به ولا أحد يرى أن أحدا أحسن منه كل قد قطمأنت نفسه ولا فيها مشاحة مثل الدنيا كل يرضى بما هو فيه وتطيب نفسه به وتقر عينه به ولا يرى أن أحدا أحسن منه مع تفاوت ما بينهم في الدرجات. آخذين ما, آتاهم أي ما أعطاهم ربهم في الجنة وقيل آخذين ما أعطاهم ربهم في الدنيا أن هذا هو السبب الذي أدخلهم الجنة أنهم يأخذون ما أعطاهم ربهم في الدنيا من أوامره سبحانه وتعالى ونواهيه امتفلونها كما قال جل وعلا وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فمعنى اخذين ما اتاهم ربهم اي في الدنيا لانهم يأخذون اوامر الله فيفعلونها وياخذون نواهي الله فيتبكونها يا يحيى خذ الكتاب بقوه خذوا ما اتيناكم بقوه خذوا اي تقبلوه تقبلوه وامنوا به واعملوا به اخذين ما اتاهم ربهم ولكن الراجح والله اعلم المعنى الاول لان المعنى الثاني سياتي في قوله تعالى انهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قبل ذلك يعني في الدنيا محسنين في أنهم أطاعوا الله ورسوله وتقبلوا شرع الله سبحانه وتعالى وعملوا لاخرتهم والإحسان هو الإتقان الإحسان هو إتقان الشيء وإتمامه كما قال تعالى وأحسنوا إن الله حب المحسنين إذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه واذا قتلتم فاحسنوا القتله يعني اتقنوها واريحوا المذبوح والمقتول لا تعذبوا فالإحسان يراد به الاتقان في كل شيء ويطلق الاحسان على بذل الخير الاحسان الى الناس بذل الخير لهم والاحسان فيما بين العبد وبين ربه لأن يعبده كأنه يرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعبده على اليقين والمشاهدة بالقلب كأنه يرى الله سبحانه وتعالى وهو أعلى درجات الدين الإحسان يكون الإحسان بين العبد وبين ربه بهذا المعنى ويكون الإحسان بين العبد وبين الناس ببذل الندى وكف الأذى عنهم ويكون الإحسان بين العبد وبين المخلوقات والحيوانات يحسن إليها الحيوانات الغير المؤذية يحسن إليها ويطعم جائعة ويسقي عطشاها بكل كبد رقبة أجر حتى الكلاب والقطط فيها أجر والطيور فيها أجر لمن احسن إليها لكل ذات كبد الرطبة أجر فالإحسان عام كانوا قبل ذلك في الدنيا محسنين فيما بينهم وبين الله وفيما بينهم وبين الناس وفيما بينهم وبين المخلوقات الأخرى حتى الحيوانات والطيور يحسنون إليها حتى عند قتلها يحسنون قتلها ولا يعذبونها إن الله كتب الإحسان على كل شيء كانوا قبل ذلك محسنين ومن إحسانهم أنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون تهجدون في الليل إنهم كانوا قبل ذلك يعني في الدنيا وقيل إنهم كانوا قبل ذلك محسنين أي قبل أن تفرض عليهم الفرائض وهم يعبدون الله جل وعلا بأنواع العبادات فلما فرضت الفرائض التزموا بها وادوها فكانوا قبل ذلك يعني في الدنيا قبل أن تفرض عليهم الفرائض كانوا على صلة مع الله سبحانه وتعالى وقيل إن هذا في الآخرة كما سبق وهذا هو الذي يظهر الله اعلم أنها في الآخرة إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون قليلا من الليل ما يهجعون ما قيل ما إنها نافية كانوا كانوا قليلا لا يهجعون فيه من الليل يعني يصلون من الليل ولو قليلا يصلون من الليل ولو قليلا ولا يتركون قيام الليل ولو قليلا حتى جاء في الحديث ولو قدر فواق ناقه يعني حلبه ناقه حلب حلب الناقه الانسان لا يحتقر قيام الليل حتى ولو قليلا يداوم عليه خير العمل واحبه إلى الله ما داوم عليه صاحبه حب الاعمال الى الله ما حب الأعمال إلى الله ادومها ولو كان قليلا فتكون ما هنا بمعنى لا كانوا لا يهجعون قليلا من الليل يقومون فيه لربهم سبحانه وتعالى وينامون غالب الليل حرج عليهم في ذلك وقيل انما مصدريه تسبك مع ما بعدها بمصدر كانوا قليلا من الليل قليلا هجوعهم قليلا هجوعهم ما وما بعدها تسبك في مصدر بمعنى الهجوع أي يهجعون أي قليلا من الليل كان, كان قليلا من الليل هجوعهم وأكثره يصلهم يكثرون من قيام الليل ولا ينامون الا قليلا منه الا قليلا منه فما هنا اما انها بمعنى نافية بمعنى لا او انها مصدريه والمعنى على الأول انهم كانوا يقومون قليلا من الليل والمعنى على الثاني انهم كانوا ينامون قليلا من الليل ويقومون اكثره كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ويختمون هذا بالاستغفار باستحر وفي الأسحار هم يستغفرون يختمون القيام بالاستغفار وقت السحر وقت النزول الإلهي إلى سماء الدنيا حينما يقول الله جل وعلا هل من مستغفر فأغفر له المستغفرين بالاسحار، ومن ثم قال العلماء إن القيام في آخر الليل أفضل من القيام في أوله من أجل أن يوافق وقت النزول للإلهي ومن أجل أن يكون من المستغفرين بالأسحاب وانظر كيف يستغفرون وهم يقومون الليل ما بقيام الليل لأن الإنسان, لأن الإنسان مقصر مهما عمل في حق الله جل وعلا فهو بحاجة إلى الاستغفار من تقصيره وأيضا لا يزكي نفسه ما يدري هو قبل منها وما تقبل منه ربما يكون في عمله خلل فهو لا يدري فلا يعجب بعد الحج ثم في من حيث وافاض الناس استغفر الله ان الله غفور رحيم فالانسان ياتي بالعمل المسلم ياتي بالعمل الصالح ولا يزكي نفسه يتبعه بالاستغفار وبالاسحار هم يستغفرون والاسحار جمع سحر وهو اخر الليل اخر الليل عند طلوع الفجر ينتهي ينتهي بطلوع الفجر وبالاسحار هم يستغفرون هذا فيما بينهم وبين الله ايضا هم فيما بينهم وبين الناس وفي اموالهم حق للسائل والمحروم في أموالهم حق حق واجب وهو الزكاة وحق مستحب وهو الصدقة صدقة التطوع فالمال فيه حق للفقراء إما واجب وفرض وهو الزكاة وإما مستحب وهو صدقة التطوع وفي أموالهم حق للسائل والمحروم السائل هو الذي تعرض للناس يطلب منهم هذا له حق فالسائل له حق فإن كان صادقا فما أخذه له حلال وإن كان كاذبا فما أخذه حرام عليه وأنت على نيتك انت على نيتك لا تعلم الغيب فالسائل أعطه وتكله إلى إلى نفسه إن كان صادقا فالسائل له ما أخذ وإن كان كاذبا فإن ما أخذه يكون جمرا يوم القيامة ويكون خدوشا في وجهه يوم القيامة أما أنت أعطي السائل للسائل والمحروم المحروم هو الذي لا يسأل ولا محروم يعني لا يعطى لأنه لا يسأل يستحي من السؤال أو يتعثر فهذا هذا أحق من السائل لأن السائل يسأل الناس ويعطونه، أما هذا المسكين ما يسأل ويبقى محتاجا محتاج الى من يفطن له ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ليس المسكين بالطواف الذي تكفيه التمره والتمرتان اللقمة واللقمة إنما المسكين الذي الذي لا ليس عنده ما يغنيه ولا يسأل الناس ولا يفطن له فيتصدق عليه هذا هو المحروم وقيل المحروم هو الغني الذي أصابته جائحة فذهبت بماله فذهبت بماله ولم يبق عنده شيء فهذا يستحق الصدقه يستحق الزكاة وصدقه التطوع لأن الناس يظنون غني بينما هو فقير فهذا من أحق الناس لأنه يفطن له السائل والمحروم الذي أصابته جائحة هو لفظ يشمل الاثنين يشمل الاثنين يشمل الذي الفقير الذي لا يسأل يشمل الغني الذي أصابته جارحة فذهبت بماله وقد يكون عليه ديون مستحقات لا يستطيع تسديدها فيعان من الزكاة يعان من الصدقات للسائل والمحروم وقيل المحروم الفقير الفقير لأنه محروم من المال هذا اللفظ واسع يحتمل كل المعاني للسائل والمحروم ودل على أن الغني لا حق له في الصدقات لا الواجبه ولا المستحبه وإنما هي للفقراء إنما هي للفقراء والمساكين وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الآية الأخرى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم فبهذه الصفات العظيمة استحقوا هذه الجنات والعيون التي يتمتعون بها دائما وابدا خالدين مقلدين فيها ولذ لله ولهم عند الله مزيد وهو الرؤية وهي تشرفهم برؤية ربهم سبحانه وتعالى عيانا لا يضامون في رؤيته سبحانه وتعالى فهذا من أعظم نعيم الجنة رؤية الله جل وعلا لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد للذين أحسنوا الحسنى يعني الجنة وزيادة وهي النظر إلى وجه الله الكريم فهذا فيه فيه الفرق بين من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم واتبعه وهذا مآله يوم القيامة وبين من كذب الرسول صلى الله عليه وسلم وسخر منه وهذا ما الى إلى النار يوم القيامة وأن الناس يجزون على أعمالهم على أعمالهم ولا أحد يؤاخذ بجريرة في غيره لا تجر واجرة وزر أخرى ولا أحد ينتفع بعمل غيره كل له عمله يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه صاحبته وبنيه كل امرئ منهم يومئذ شأنه يغني ما للإنسان إلا عمله في الدار الآخرة لا ينفعه عمل غيره ولا تضره إساءة غيره كل له عمله كل امرئ بما كسب رهين هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والتوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلى الله عليكم سمعت الوالد يقول السائل هل يصح القول بأن كل كلمة في القرآن وردت قتلا هي بمعنى لعن هل يصح القول بأن كل كلمة وردت في القرآن بلفظ قتلا هي بمعنى لعن تفسر بهذا نعم تفسر بهذا وعلى كل حال هي دعاء هي دعاء ووعيد هي دعاء ووعيد من الله سبحانه وتعالى نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل هل يصح القول بأن معنى الحب هي الطرق التي في السماء التي تسير عليها الطائرات والذبذبات التي تنقل الاتصال والأقمار الصناعية مثل طرق السيارات والله شيء ما عرفناه ولا ندري عنه. ما ندري عنه نعم صلى الله عليه وسلم احترم الواجد والسائل ما هو راي سماحتكم في حاشيه الجمل على تفسير الجلالين حاشيه جيده وصافيه بالمعلومات استفاد منها وان كانت لا تخلو من الاخطاء لكن قلب العلم يستفيد منها ونحن كنا يوم في المعهد يوم ندرس الجلالي كنا ندرسها معه ونستفيد منها فائدة عظيمة نعم عسى الله إليك سمحت الوالد يقول السائل ما هو الفرق بين قوله تعالى في هذه السورة وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وبين قوله تعالى في سورة المعارج وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم فعن هناك اختلاف بين الايتين قد يكون الحق المعلوم المراد به الزكاه لأن الله قدرها بمقادير وفي أموالهم حق هذا شامل للزكاة وغيرها نعم أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل في قول الله جل وعلا قتل الخراصون هل الأصل الدعاء للكفار بالهداية أم الدعاء عليهم بالهلاك وأيهم أفضل هؤلاء الدعاء لهم بالهداية لمن يرجى هدايته أما الإنسان الذي لا ترجى هدايته فهذا يدعى عليه بالهلاك مثل ما فعلى نوح عليه السلام رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياره لما قال الله له إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن عند ذلك دعا عليه فإذا كان الكافر يرجى هدايته ادعالها بالهداية أما إذا كان متمردا عاتيا مؤذيا له عليه بالهلك نعم صلى الله عليه وسلم يقول السائل قرأت في كتاب في قول الله في قول الله جل وعلا والعصر قال نفسر التقدير ورب العصر فهل هذا التاوير صحيح لا ما حاجه الى التقدير هذا لا حاجه إلى هذا التقدير الله اقسم بالعصر وهو من مخلوقاته سبحانه وتعالى واقسم به لاهميه الوقت الوقت ما هو سهل له له قيمه له ثمن نعم صلى الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل هل هناك فرق بين الريح والرياح لا لا فرق بينه تكون الريح طيبه وتكون تكون مهلكه الريح العقيم جرينا بهم بريح طيبه لا ما في فرق نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل هل الهمزة الاستفهاميه من حروف القسم نحو قوله اا الله هذه سهله الواو سهلت الواو تحذف الواو احيانا الله تقول الله يتفعلن كذا أي والله فحذفت الواو تخفيفا ومثل الله الواو محذوفه دخلت الهمزة على يعني دخلت الهمزة على الألف التي قبل لفظ الجلاله فسهلت وصارت الله نعم رحش الله سمعت الوالد يقول السائل ما هو أفضل كتاب في التفسير تنصحون نبي طالب العلم والله الكتب التفسير كثيرة طالب العلم يبدأ بالمختصرات التفاسير المختصرة ولا ولابد أنه يقراها على عالم من أجل أنه يقضحها ويبين ربما بعض التفاسير المختصرة فيها أخطاء ينبهه عليها لا بد من عالم نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل هل يجوز قول في ذمتك؟ والمقصود بذلك المنع من الفعل، وكذلك قول أمانة، والمقصود؟ هل يجوز الحلف بالأمانة؟ هذا ورد النهي عنه، ورد النهي عن الحلف بالأمانة. قول أمانة؟ هذا قسم، بس الواو محلوفة. أي والأمانة؟ هل يجوز هذا؟ وفي ذمتك في إن كان القصد إن هذا. إن هذا تتحمله في ذمتك وفي ظرفية هذا بس في ذمتك يعني في كفالتك وفي عهدتك لا بس أما إن كان القصد اليمين فلا يجوز ولو جاء به في بدل الواو نعم صلى الله عليه وسلم حفظ الوالد يقول السائل هل يجوز القول بأن سبب المطر هو تبخر الماء من البحر ثم ينشأ عن ذلك السحاب ثم ينزل المطر والله هذا من علم الله لا نتدخل فيه ولا نقول من كذا ولا من كذا ما عندنا علم بهذا. نعم. صلى الله عليه وسلم أخبر الوالد أبو السائل هل يصح القول بأن جواب القسم هو كامل السورة أي جميع الآيات بعد هذا بعد بعد القسم الأول؟ الله لا أعرف هذا. أنا لا أعرف هذا. نعم. صلى الله عليه وسلم أخبر الوالد أبو السائل. هل هناك فرق بين كلمة السماء بالإفراج والسماوات بالجمع إذا وردت في القرآن الكريم حيث إنني سمعت أحد من الناس يفسر السماء في القرآن على أنه السحاب ويفسر السماوات بالسماوات السبع المعروفة فهل هذا صحيح؟ السماء معناه على وارتفع ما على وارتفع ويطلق على السماوات المبنية ويطلق على الفضاء المرتفع يسمى سما هنا أحسن الله عليكم سماحة الوارد يقول السائل ما رأي سماحتكم فيما يسبر الآن من بعض ما يبث في بعض القنوات بأنه تكلم شخص في المنام وأخبر بأن الساعة ستأتي في وقت كذا وحدد ذلك الوقت هذا من التدجيل والكلم والآن أصبحت هذه الوسائل تستخدم لبث الشرور ولا والتدجيل والسحر والكهانة في الجوالات في أو في, في الانترنت فعلى المسلمين أنهم يحذرون من هذه الشائعات وهذه التدجيلات نعم صلى الله عليه وسلم سمعت يقول السائل هناك من يقول أن سبب تعيين أولي العزم الخمسة من الرسل عليهم الصلاة والسلام هو قصد الناس إياهم يوم القيامة بالشفاعة ويقول إن الحديث شمل آدم عليه السلام معهم، ولكنه خرج بقول الله تعالى فنسي ولم نجد له عزما. فهل هذا كلام مقبول. أنا لا أعرف هذا الكلام. وكثر اللي يتكلمون الآن ويتقرصون، يفسرون كلام الله من عندهم. هذا لا يجوز للإنسان يتوقف على ما ورد. تفسير معثور ومضبوط وله أصول. لا يمكنني تكلم في التفسير من عنده في رأيه نعم أستاذ الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل بعض الناس يشكف في نسبة كتاب التبيان في أقسام القرآن لابن القيم رحمه الله لأن كثيرا من فصوله مبنية على أن الكلام يقسم إلى حقيقة ومجاز مع أنه ذكر في الصواعق المرسلة أن المجاز طاغوت لا يا أخي الأقسام القرآن هذا لابن القيم لكن في كتاب في الحقيقة والمجاز منسوب لابن القيم وهو ليس له هذا كتاب مستقل ما هو كتاب الأقسام هذا كتاب آخر منسوب لابن القيم وهو ليس له وهم مشهور الآن نعم السلام عليكم سماحة والوالد يقول السائل وزع بعضهم ورقة فيها دعاء لحفظ القرآن ويقول فيها في ليلة الجمعة تقوم في الثلث الاخير وتصلي اربع ركعات تقرا في الأولى بالفاتحه وسوره الدخان وفي الركعه الثانيه بالفاتحه والف لام ميم وفي الثالثه هذا من الخرافات من الخرافات التي لا اصل لها وانا الآن الان يستخدمون هذه الوسائل لنشر الكذب والافتراء على الناس ويضعون هذه الاكاذيب والمشكله ينسبون للرسول صلى الله عليه وسلم على حديث الموضوع والمكتوبة أي كلام لا ينسب إلى الكتب الصحيحة لا تعبؤون به لا تنظروا له إذا شفتم كلام ولم ينسب إلى الكتب الصحيحة المعروفة فلا تنظروا إليه نعم صلى الله عليه وسماحة الوالد يقول السائل كيف نجمع بين قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم بأن قيام داود عليه السلام هو أفضل القيام حيث كان يقوم سدس الليل وأيضا بان الله سبحانه وتعالى يتنزل في الثلث الاخير ولذلك قلنا إن الراجح أنهم ما ما أن الراجح أنهم يقومون قليلا من الليل خصوصا للثلث الآخر هذا هو الراجح نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل هل المسكين الذي لا يسأل أفضل أم المسكين الذي يسأل كل منهما له حق لكن ال الذي لا يسأل أحق لأنه ما يفطل له وهو محتاج أما هذا يسألك يسأل الثاني يسأل الثالث ويعطى لكن لك يعطى شيء نعم هو أحق نعم صلى الله عليه وسلم سماعنا الوالد يقول السائل ما هو تفسير قول الله جل وعلا وطثائها وفومها معروفات الثوم الفوم هو الثوم والقفة هو الخيار تعرفون الآن نعم صلى الله عليه وسلم سماحة الوارد يقول السائل. الساهد يطرحون للسوق يقولون للقفة لو رحت للسوق عرفت هذا قفة يسمونه قفة نعم والثوم تعرفونه هو الثوم نعم صلى الله عليه وسلم ولهذا صلح. قال أتسترجلون الذي هو أدنى بالذي هو خير يعني يسألون ثم يتركون المن والسلوى نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل ما هو أفضل كتاب تصحون به طالب العلم في اعراب كلمات القرآن في اعراب كلمات القرآن لا هو الاعراب ما يصلح إلا بتعلم ما يكفي فيه كتاب ما تأخذ الاعراب من كتاب لازم من التعلم تعلم العربية والنحو أما نكتب يتأخذ كتاب وتعرف النحو والاعراب بدون شيء؟ نعم هذا مستحيل. نعم. صلى الله عليه وسلم سمحت الوالد يقول السائل هل يقال بأن السائل أحق من المحروم لأن الله قدمه في الذكر؟ نعم ناسنعت هذا. نعم قرأت هذا. نعم. الله عليه وسلم سمحت الوالد يقول السائل هل اجترط في أطاع الزكاة للشخص أن يأتي بتفية من الإمام أنه بأنه محافظ على الصلاة؟ أم يكتفى بنقل أحد الأشخاص؟ هل إيه؟ هل اشترط في إعطاء الزكاه للشخص أن يأتي بتزكية من الإمام بأنه محافظ على الصلاة؟ أم يكتفى في ذلك بنقل أحد الأشخاص؟ إذا كنت تعرفه فأعفه بدون أنك تطلب منه تزكية، وإذا كنت لا تعرفه اطلب تزكية من أصدقائك، من القضاة، كل من الناس المعتمدين في إثبات. في إثبات الإثباتات. اللي يسرتون إنه فقير أو إنه مدين لازم نثبت اللي ما تعرفه لازم نثبت هذا إذا كنت بتعطيه مبلغ من المال من الزكاة أما تبي تعطيه ريال ريالين خمس ريالين هل عطوه خله رث ما يحتاج الثقة. نعم. صلى الله عليه وسلم خالد الوليد يقول السائل بعض قائمة المساجد ينهرون من يقوم ويسأل الناس في المسجد. بعض الناس إيش؟ يقول بعض ائمه المساجد ينهرون من يقوم ويسأل الناس في المسجد ويقولون بأن هناك تعميم من الوزارة بمنع ذلك وينهرونه بشدة ولا يسمحون له حتى بالكلام ويصرون على ذلك فهل فعلهم هذا صحيح؟ إذا كان عندهم تعميم من الوزارة يمشون عليه ما في شك يمشون على التعميم لأن هذا أمر كثر و... واستشرا ما كل كله حاجة أو كله حاجة، لو كان بعض المرات بعض الأيام بعض، لكن كل وقت يقوم عشرة عشرين جدا مصطف ومعهم حيل وأشياء هذا كله وكل شيء تجاوز الحد ينقلب إلى ضده. نعم. أصل الله ليكم سمحت الوالد يقول السائل في قيام الليل هل يجوز لنا أن نقرأ من أول القرآن ونختم أم نقرأ ليلة من أوله وليلة أخرى من آخره؟ بدون ترتيب فما كله, هو كله جائز رتبت القرآن في قيام الليل هو أحسن حتى تختمه وإن قرأت كل ليلة بي بي بسورة أو بآيات من غير ترتيب بين السور أو بين أوله واخره ووسطه فلا بس بذلك فقرأوا ما تيسر منه الله جل وعلا يقول فقرأوا ما تيسر من هذا في قيام الليل نعم صلى الله عليكم سمعت الوالد يقول السائل في قوله تعالى فالحاملات هل هو قسم لأنها مبدؤة بحلف معطوف معطوف على القسم والمعطوف على القسم يكون قسما نعم صلّي عليكم الوالد يقول السائل إذا كان بلد على مذهب الأحناف إذا كان إذا كان في بلد ما يمشون على مذهب الأحناف نعم. والمرأة عندهم تزوج نفسها إذا بلغت إحدى وعشرين سنة ولا يشترطون الولي فهل يجوز لي أن تزوجها مع أن بلدنا يشترط الولي هذا إذا حكم لك الحاكم بهذا حاكمهم قاضيهم حكم لك بهذا كنت مطمئن لله إذا كنت أنتم مطمئن لا لا تقدم عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإثم ما حاك في, نفسي في النفس وتردد وا و... وكرهت ان يطلع عليه الناس إذا كنت تكره هذا فلا تقدم عليه نعم صلى الله عليه وسلم واين أفت... افتات الناس وافتوك وليثم ما حكى النفس ردد في الصدر كرهت ان يطلع عليه الناس وان افتات الناس وافتوك استشف نفسك وقلبك نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل هل من اوثر في اول الليل يكتب له قيام ليله وهل المشروع في قيام الليل الإذان؟ هل, هل إيش؟ هل من أوثر في أول الليل يكتب له قيام ليلة؟ يحتاج لدليل هذا. يكتب له ما قدر ما, ما صلى. يكتب له قدر ما صلى. أما يكتب له قيام ليلة يحتاج لدليل. نعم. أحسن الله إليك سماحة الوالد يقول السائل إمام صلى بجماعته فلما وصل إلى ركعة الثانية تذكر أنه على غير طهارة. فأكمل الصلاة لأنه تحرج أن يخرج من الصلاة ويقدم من خلفه فأعاد الصلاة بمفرده فهل فعله صحيح وماذا يلزمه إذا كان فعله غير صحيح؟ نعم صحيح فعله يجوز وهي يستمر في الصلاة وعلى غير طهر لكن المأمومون إذا كانوا يجهلون على صلاتهم صحيحة أما هو فهو أخطأ ولازم يعيد الصلاة نعم صلى عليكم سماح الوالد يقول السائل هل يجوز دفع الزكاة لمن يريد الزواج ويشمل ذلك إيجار منزله وشراء سيارة؟ هل إيش؟ هل يجوز دفع الزكاة لمن يريد الزواج ويشمل ذلك إيجار المنزل مع شراء سيارة له؟ يعطي على حسب حاجته. الفقير يعطى ما يكفيه على حسب حاجته. نعم. صلى الله عليه وسلم. الوالد يقول السائل قلت بأن الجرح والتعديل لا يوجد في هذا الزمان. وفهم بعض الناس من كلامكم أنكم لا ترون الرد على أهل البدع والمخالفين الجرح والتعديل ما هو بالغيبة والنميمة المتفشية الآن خصوصا بين بعض طلبة العلم الجرح والتعديل يا أخي من علم الاسناد في الحديث وهذا من اختصاص الائمه والمحدثين ولا نعلم أحد الآن من أهل الجرح والتعديل يعني معرفة الأسانيد و. تصحيحة أو ما نعلم احد الآن هذا المقصود نعم صلى الله عليكم الوالد يقول السائل ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي على صورة شاب أمرت ما أدري هذا ما, ما سنعت رأيت ربي في أحسن صورة هذا هو الحديث اللي نعرفه الصحيح وهذا هو في أحسن صورة أما صورة أمرت والله ما هذا نعم صلى الله عليه وسلم حتى يقول السائل عندما يقام حد السرقة على السارق بقطع يده اليمنى هل يجوز له أن يأخذ يده معه وماذا لو أعاد يده بواسطة العمليات التجميلية التي تتوفر الآن في بعض المستشفيات لا يجوز هذا يده تهدر تدفن ولا تعطائية تدفن وتهدر نعم ولا يمكن من إعادتها نعم صلى الله عليه الوالد يقول السائل هل يجوز دفع الزكاة مقدما على شكل دفعات وفي نهاية الحول يدفع الباقي دفعة واحدة <تصفيق> الزكاة تدفع على الحور على المحتاجين الموجودين ولا ينتظر فيها محتاجين في المستقبل بل يدفعها على المحتاجين الموجودين في وقت وجوب الزكاة في وقت وجوب الزكاة وإذا كان عنده مبلغ يبي يعطيه شخص ولو يعطيه إياه دفع واحدة يخشى أنه يفسده لأنه سيء التصرف فربما في هذه الحالة أنه يعطيه إياه شيئا فشيئا لألا يفسده نعم أحسى الله إليك وسمعه الوالد يقول السائل هل يؤاخذ ولي الصغير على حلف ابنه على كذب وكذلك في أسبال ثيابه الكبير الوالد يربي الولد الصغير يربيه على ترك الكذب وعلى اللباس الشرعي يربيه على يخليه لا يخليه يفعل الاشياء الممنوعه ما معنى التربيه اذا فهو المسؤول عنه المسؤول عنه ويأمره يامر بالصلاه و ويضرب عليها إلى إذا بلغ العشر فهو يربيه على الأخلاق الطيبة وعلى الطاعات وعلى ترك المحرمات. نعم. صلى الله عليه وسلم يقول السائل صلات التطويع في النهار إذا صليت أربع ركعات بسلام واحد هل يكون فيها تشهدان أم تشهد واحد؟ لا تشهد واحد لكن الأولى. ان تصليها مثنى مثنى لأنه جاء في بعض الروايات صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فالأحسن ان تصليها مثنى مثنى في الليل وفي النهار لكن لو أخذت بقول بعض العلماء أن هجوزي تطوع بأربع جميع يسعدها ويسلم في اخرها فلا بأس بذلك نعم صلى الله عليه وسماحة الوالد يقول السائل أحياناً أدعى إلى وليمة عرس وليس فيها منكرة ولكنني اعتذر لصاحب الوليمة بأنني أحب النوم مبكرا أو إنني لا أرتاح نفسيا في مثل هذه الدعوات فهل أكون عاصيا لله ورسوله إذا لم أجب هذه الدعوة إذا كان عليك مشقة فأنت معذور أما إذا كان ما عليك مشقة فيجب عليك اجابه الدعوة أما إذا كان عليك مشقة أنت متعب وتحتاج للراحة الراحه ليس عليك حرج في انك تعتذر نعم صلى الله وسلم يقول السائل هل يجوز رمي بقايا الطعام في القمامة حيث إني لا أجد من يأخذه ولا يمكن لي الذهاب به إلى البهائم الطعام الذي يأكل من يلقى في القمائم لا يجوز لكن يوضع في مكان طاهر يوضع في مكان طاهر أو يجمع في كيس إذا يبس يجمع في كيس ويوضع في مكان طاهر ويقتل الحيوانات والطيور، أما أنه يلقى في القاذورات طعام ينتفع به لا يجوز. نعم. صلى الله عليه وسلم أهل الوالد يقول السائل هل يجوز حجز مكان لمن يريد حضور الدرس؟ وذلك بعد اتصاله بزميله بأنه سيحضر. نعم. يقول هل يجوز حجز مكان لمن يريد حضور الدرس؟ أي درس؟ هل المسجد نابه زحنه اللحم فيها أمكنة كثيرة. لا يحتاج حج والمقرهون يبلغ القاصي والداني لا حاجة إلى الحج نعم <تصفيق> الله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه